بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا